أداة الاستفهام ما أو ماذا تستخدم مع غير العاقل مثل ما ألوان علم مصر الإجابة سوف تكون الأحمر والأبيض والأسود والأصفر الألوان هنا غير عاقل